وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويقدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن يدعك فيه والباد وَمَن يُرِدْ ثِمَّةَ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشركني شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأكل رجاله على كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا ما نفع لهم ويذكره الله في أيام معدومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأعماق فكروا منها وأطعم البايص الفقير ثُمَّ الْيَطُوفُونَ فَتَهُوَّلُوا وَيُنْفِخُونَ زُورَهُمْ وَالَّذِينَ يَطَّوَّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ